الذي جعل لكم الارض فراشا أوخذ عرب وشيكري فراش نفين إن السربي عرب بخوتين وچن نوصي ركا ونوصي النرمى خذي تعال وصي الشيكري إن بشين السر براس والسماء بناء أخذ عسمان يكري أوبهي يكري بان وأنزل من السماء ماء وش عسمان هندك أوفين خار فاخرج به وَبِالْأَرْضِ خَلَقْنَاكُمْ درخص من مِّنَ الثَّمَرَاتِ أَشْنَوَاعُ أَشْكَالِ فِيقِ رِزْقًا لَّكُمْ بَأْثَقِهَا ثَبَتَ قِوَامًا بِتَرَزُقُ بَوَان دَاهِمْبُخُونَ دَفَايْدِ دا دَوَارِتْ وَحَيَوَانَاتِ دَوَ تِجَاهَدَتْ دَبْتَ أُولِف بَوَان فَلَا وهي هي نظاما او خالقيه و افصانا مثل نشا تشتي بكن دي كيبتى الى أو دا اوبتى الى دا اوبشتن تشتي تشتي كات و كسك نشا تشتي بهيدا بكاتن